كتاب الادقان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عبد فأعطى شركائه حصتهم وأتق عليه الابد وإلا فقد اتق منه ما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقصا له من مملوك فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة أدل ثم استسعي الأبد غير مشقوق عليه باب بيء المدبر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه انتهى الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات